إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين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 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لَكُمْ رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وَرَبِّكُمْ أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند كمَمْ تَرَكُ مِ جََّاتِ وَعيون وَزُروعيُ وَمَقامامِ كَرم وَنَعْمَتِ كَوا فيِيهَا فَكِين كَذَلِكَ وَأَرَفْناهَا قَوْمًا آخرين فمَا بَكَت عَلَيْهِ مُ السَّمأَرض وَمَا كانَُ مظَرين.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 إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وز بحور عين يدعون فيها بكل فاكهه آمنين لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاولى ووقاهم عذابا جهنم